Book 2 Nieg in tahtag 89 Imperativ 1 Al-amr waahid Al-amr waahid Je is sua lai moet nie so lei wees nie Ante ka sooon kavian Helle kuntira hakada Ante ka sool katheran Helle kunt gair hakada Jy slaap so lang moet nie so lang slaap nie Ante ta naam o kafiran He nim ta a kal min hakada Ante te naam Helleëmt akelll min hakeda Jy ja kom so laat moet nie so laat kom nie An te tetti moet xiran kaan Helle teit te geira hakeda? An te tetti moet xiran kaan, Helle a ja Jy lach soe hart moet nie so hard lach nie. انت تضحك بصوت عال هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا جاي برات تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ jij denkt te veel, moet niet zo baie dink تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ <تصفيق> انت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ jij rook te veel, moet niet zo baie انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا Jy ryte vinnig, moet nie so تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ انت تسير بسرعة عالية. هل لا سارعت غير هكذا؟ من meneer Miller. اصحى يا سيد مولر. ست يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر اجلس يا سيد ميلر plaats zit meneer miller ابقى جالسا يا سيد ميلر ابقى جالسا يا سيد ميلر wees geduldig كن صبورا كن صبورا neem je tijd خذ وقتك كفايه خذ وقت كافيا انتظر لحظه, انتظر لحظة. كن, حذرا. كن حذرا كن دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد لا تكن غبيا, لا تكن غبيا.